أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القادعة ما القادعة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَارُ كَالْعِنِّ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي جاءت رواضيه من خف و ما